وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقَدِيرًا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا ان هذا إِلَّا كون افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءا ظلم وزورا وقعوا اساطير الاولين كتبتها فهي تم عليه بكره وَالَّذِي عَلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُنُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا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 انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من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 وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْهُنَا لِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جن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 يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فيقول أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هؤلاء أُولَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السبيل؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما